فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناه بجنتيهم جنتين وبدلناه بجنتيهم جنتين ذواتيأكل خمط وأثلي وشيء من سدر قليل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 فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَأَضْلِلْ مُلْكَهُمُ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَجَاءَنَا هُمْ أَحادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَدَّارٍ شَكُورٍ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 وَرَبُكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيرٌ قُلْ دَعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَأْمِلِكُونَ مِنْ قَالَ ذَرُوَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ Oh, Boheer.